وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرآن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 ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين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 فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 يَجُونُ فِى اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَة حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَم لَهُمْ شُرَكَاءَ مَا أُشْرَعُ لَهُمْ مِنَ الْدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ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 لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 أشكور أو يبقوهن بما كسبوا ويغفو عن كثير واعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 أولائك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ من بَعْدِ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 خسرين الذين خسرو أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الضالين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ